وأشتَعَرَ بُوَائِسُ شِيبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَانِكَ رَبِّ شَقِيَّ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَادِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ إمْرَأَةٍ عَاقِرَةٌ وَكَانَتْ إمْرَأَةٍ عَاقِرَةٌ فَهَبْ لِي مِنْ الْلَّدُونَ كَوَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عَقُوبَةٍ وَجَعَلْنَاهُ رَبِّ رَضِيَّ يَا زَكَرِيَّةَ لا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كَذَلِكَ قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم شيئا قال رب جعلني آياه قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وآتيناه الحكم صبيا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 وذكر في كتاب مريم اذ انبتت من اهليها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم اعجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انني اعوذ بالرحمن من منك ان كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعل آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فجاداها من تحتها أن تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخمة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا 110. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتقن من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهما وَأَيْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّشَهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرِ يَوْمًا يَأْتُونَهَا لَאَنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ بَعْهُمْ فِي لا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا لَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْه اذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبي ا اذ قال لابيه ا اله لما تعبد ما لا يسمع ولا ينصت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي اني قرجا اني من العلم ما لم يأتك فاتبعني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 من الرحمة فتكون للشيطان وليا قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئلا متأتئل أرجمنك وهجرني ملية قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي يا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدع ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدقا عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناهما مكاناً عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من النبيين من ذرية آدم ومن منحملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن منهدينا وذبينا إذا تتل عليهم آيات رحمة خرو سجده وبكية فخلف من بعدهم خلف أضار الصلات والتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوى إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأب ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا اوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننزعن عن من كل شيء ايوهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليبيا وانكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضية، ثم ننذ الذين اتقوا، ونذروا الظالمين فيها جثياً، وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن ندياً، وكم أهلكنا قبلهم من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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتئن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي يبتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا فإنما استوعناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا